عز الله. فبإذن جل الحمد لله الصلاة وآتاه من الله ما يشاء ويرزقه من من علم من الأرض ما يشاء ويرزقه من السماء ما يشاء ويرزقه من الأرض ما يشاء ويرزقه من السماء ما يشاء ويرزقه من الأرض ما يشاء ويرزقه من السماء ما يشاء من الأرض ما يشاء من السماء ما من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 هذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة السنوية في المعاهد العلمية وسميناها الأصول من علم الأصول طيب إبقى فاتنا إلى الشيخ علي رحمة الله في المقدمة ان هذه الرسالة مطولة ولا مختصرة مختصر مختصرة في ماذا في أصول الفقه بإذن الشيخ علي رحمة الله يضع يعني مسائل أو جمل مختصرة من علم وصول الفقه في الحقيقة كبداية جيدة يقول الشيخ كتبنا وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة السنوية في المعاهد العلمية وسمينها الأصول من علم الأصول أسأل الله جل وعلا أن يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله إنه قريب مجيب. المبحث الأول يقول وصول الفقه تعريف أصول الفقه يقول الشيخ عليه رحمة الله أصول الفقه يعرف باعتبارين الأول باعتبار مفردي أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه والثاني باعتبار, باعتبار لقب على علم معين يبقى أصول فقه له تعرفين المشكلة تعريف باعتبار مفردي وتعريف بيقول عليه باعتباره مركب او باعتباره لقب على فن معين فبيسموه التعريف اللقب او التعريف المركب يعني. اما بالنسبة للتعريف الاول وهو التعريف باعتبره باعتبار مفرضي ف باعتبر مفرضي هتجد ان كلمة أصول فاقر تتكون من كم كلمة مشايخ من كلمة خيف كلمة ايه كلمة ايه كلمة أصول وكلمة فاقر كلمة أصول وكلمة فاقر أما شيء الأصول يقول هي جمع أصل فالأصول جمع أصل وهو لا يبنى عليه غيره ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها طيب خد بالك المعنى الأول اللي الشيخ طبعا عشان ده يعني زي ما بيقول إن ده كتاب مختصر فهو يعني ما ذكرلكش جميع تعريف ل لهذه الكلمة اللي هي كلمة أصول لكنه ذكر بعض التعريف اللي أو ذكر تعريف واحد لها الآن وطبعا في الصلاح يعني ذكر إيه كلام آخر يعني طيب على كل الأحوال هو بيقول الآن إن الأصول التعريف اللي وذكره قال ما يبنى عليه غير يبقى أصل الشيء ما يبني عليه غير يبقى أصل البيت اللي هو الأساس اللي بيمبني عليه إيه غير تمام وأصل الشجرة اللي هو الجزء بتاع الشجر الذي تفرع منه لإيه الأغصان فده أصل الشيء لذلك كل قال الله تعالى أم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرها في, في السماء فالأصل والجزع ثابت في الأرض والفرع مرتفع إلى, الإيه؟ إلى أعلى إلى السماء فده المعنى الأول هو يقال والأصل هو ما يبنى عليه غيره طيب وهناك معنى مخرى للأصل فمنها مثلا أن الأصل قال هو من الشيء أصل الشيء يعني ما ينشأ عنه من شاء الذي ينشأ عنه كما تقول مثلا القطن أصل المنسوجات يعني ايه أصل المنسوجات مش هتقول بقى المنسوجات مبنية عليه لكن هتقول المنسوجات ايه نشأت منه لأن القطن بعد كده بيتحول لخيوط يتحول منها إلى نسيج وهكذا فكانه أصلا يعني منشأها أو تقول مثلا الأب والأم أصل بالنسبة للولد يعني اصل بالنسبة لهم مش نوع بيبنى عليهم لكنه هو فرع لهم يعني نشأ منهم يعني هم سبب نشأتهم تمام؟ فالأصل يطلق على زي الشيخ ما ذكر عندك قال ما يبنى عليه غيره وهناك معنى آخر للأصل وقلنا من شاء ليه من شاء الشيء ويطلق الأصل أيضا على الدليل يقال الأصل بمعنى الدليل فتقول مثلا الأصل في تحريم الخمر قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه يعني الأصل يعني الدليل على تحريم الخمر. الأصل في وجوب الصلاة قولوا تعالى وأقيم الصلاة يعني الأصل في وجوب الصلاة يعني الدليل على وجوب الصلاة واكره. فالأصل يطلق أيضا على الدليل والأصل أيضا يطلق على القاعدة العامة يعني الأصل يطلق على القاعدة العامة القاعدة المتبعة تقول مثلا الأصل في الأشياء الإباحة يعني الأصل يعني القاعدة العامة في الأشياء النامو باحة ودي بعضهم يعبر عنها بالاستصحاب يعني يقول إن الأصل يطلق على القاعدة أو على الاستصحاب، يعني الأصل يطلق على الاستصحاب أو القاعدة، ولا لاقٍ إنك تقول القاعدة أو تقول مثلاً الأصل بقاء ما كان على ما كان، يعني الأصل بقاء ما كان على ما كان عن القاعدة المتبعة في هذا الباب بقاء ما كان على ما كان، وأو يعزم يعبر مثلاً في كتب الفقه يقول وأصل هذه المسألة يعني مثلا إيه الناد أكذا وكذا يعني أصله يعني قاعدته اللي تبنى عليه أو بعضهم يعبر يقول أصل الخلاف يرجع إلى كذا يعني القاعدة التي يرجع إليها الخلاف وهكذا يعني فدي من التعريف اللي هي مشهورة عندهم يعني فالأصل يطلق على أزي المعاني كلها يبين الأصل يطلق على ما يبنى عليه غيره يطلق على منشئ الشيء يطلق على القاعدة يطلق على الدليل يطلق على المعنى المصلح <تصفيق> طيب المبحث الثاني الفقه تعريف الفقه في اللغة يقول الفقه لغة الفهم الفقه لغة الفهم ومنه قوله تعالى وحل العقدة من لساني يفقه قولي يعني يفقه قولي, قولي يعني يفقه يعني يفهمه فالفقه بمعنى الفهم ومن قبل الله ما نفقه كثيرا مما تقول يعني ما نفقه يعني ما نفهم يعني يفهم بعض الكلام دون بعض طب هنا مسألة هل الفقه يطلق على الفهم بس ولا على الفهم الدقيق للأشياء اللي هو يعبر عنها بدقة الفهم فبعض الأسوريين قال إن الفقه يطلق على الفهم أي فهم سواء حتى لمسألة معروفة أو مسألة غائبة يعني تعرف لما الرجل يقول إيه كأننا والما وحولنا قوم جلوس والماء حولهم ماء صح يقولك أننا والماء حولنا قوم جلوس حولهم ماء يعني لم يأتي بجريد ويقولها أو مثلا قول الإنسان السماء فوقنا والأرض تحتنا طبعا لا يمكن الإنسان يتخيل من السماء تحت والأرض فوق مستحيل صح إبهذا هل هذا يسمى فقه فبعض الأصولين يقول لك آه يسمى فقه لأن هي مطلق الفهم سواء للمسائل الدقيقة أو للمسائل غير الدقيقة وبعض الوصولين قال لا بل المقصود بالفقه هو ذقة الفهم لا مطلق الفهم لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس إيه اللهم إيه؟ علمه التأويل وفقهه في الدين قالوا بل المقصود يفهمه لا يرزقه ذقة الفهم في الدين وده الأقرب في الحقيقة أن المقصود بالفقه هو دقة اللي هي مشايخ الفهم ليس مجرد الفهم لأن خد بالك الكلمات المتراضفة لا يمكن يكونوا زي بعض تماما في المعنى بل كل كلمة لا شك لها إيه يعني تختص بجزء معين من المعنى فكلمة الفهم تشمل أي فهم لكن الفقه لا شك أخص من كلمة الفهم فتدل على دقة الفهم وليس مطلق الإيه؟ وليس مطلق الإيه فلذلك الأضبط أننا نقول الفقه هو إيه دقة الفهم وليس مجرد الفهم يقول واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية لا معرفة هي معرفة أو العلم الاثنين واحد بس هو يقول لك أنه في فرق بين العلم والمعرف هي الخلاف مش كده بس هيجي ما تستعجلش بس عارفة. يقول واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيل تعالوا نشوف شرح التعريف وطبعا انت كرجل أصولي بتتعامل مع تعريف كل كلمة عندك تفيد يا مشايخ تفيد معنى الكلمة التي لا تفيد معنى بتلغيه لذلك مما يعادي به التعريف ان تبقى فيه كلمة تكرار او ما بتفيدش معنا خلاص يا مشايخ إذا لابد كل كلمة يكون لها معنى فلذلك الشيخ يقول ايه معرفة ايه الاحكام اول كلمة عندك كلمة ايه مشايخ معرفة طيب كلمة معرفة تخرج ايه تخرج الجهل بقسمي سواء جهل بسيط او جهل ايه مشايخ او جهل مركب الجهل البسيط ان هو لا يعرف سألوا غزوة بدر امتى اقول لك الله اعلم والجهل المركب ان هو يعني ايه الرجل لا يعرف ويدعي انه يعرف فتقوله غزوة بدر امتى اقول لك كانت لسه انبره بالليل اه يبقى ده بخلاف الايه بخلاف الواقع يا عم انت متيق يقول لك يقينا ده كنت مشارك فيها حتى فطبعا دي يعني تبقى يعني ما شاء الله يعني هذا جهل فوق الجهل لذلك في الجهل المركب اخطا كما يقول الحمار بتاع الحكيم في المثال المشهور قال حمار الحكيم توما لو أنصف الظهر كنت أركبه فإني جاهل جهل بسيط وصاحبي جاهل جهل مركب فلذلك قلمة معرفة تخرج الجهل بشقائه الجهل البسيط أو الجهل المركب فالجاهل أو الجهل لا يسمى فق إصطلاح بل شرط الفقه أو الشرط فين يكون معرف قل بمشي لماذا عبر عبر الشيخ بقوله معرفة ولم يعبر بقوله العلم لماذا قال معرفة الأحكام ولم يقل العلم بالأحكام قل بلك لأن العلم يدل على اليقين وأما المعرفة فتشمل اليقين والإيه؟ والظن صح, صح. فأحكام الفقهية ليست كلها أحكام يقينية بل منها ما هو يقين ومنها ما هو مظنون فلذلك إحنا لو قلنا العلم بالأحكام هيخرج الظن بالأحكام فهذا لا يسمى فقه وهذا خلاف الواقع لأن أكثر مسائل الفقه مسائل يا ما شيخ مسائل ظني أكثر مسائل الفقه مسائل ظني يعني المسائل اليقينية المجمع عليها قليلة جدا بالنسبة للمسائل المختلف فيها لأن كل مسألة اختلف فيها حتى لوصلت فيها رأي راجع عندك ده اسمه ظن لأن قولي صواب يحتمل خطأ فده ظن إنما اليقين معناه معناه المسألة مجمع عليها لا خلاف فيها فالمسائل مجمع عليها قليلة جدا فلذلك إحنا لو عبرنا بالعلم هيقتضي إن إحنا نخرج جزء كبير جدا من من المسائل التي هي ليس فيها علم وإنما غاية ما فيها هو وجود الظن الراجح أو الغالب يعني لذلك التعبير بالمعرفة اولى ولذلك الله عز وجل يوصف بالعلم ولا يوصف بالمعرفة يوصف بالعلم ولا يوصف بالمعرفة لأن المعرفة تقتضي أن أن مسبوقة بجهل وتقتضي أن فيها ما هو ظن واما العلم بالنسبة في حق الله عز وجل فهو لا يسبق بجهل ولا يوجد فيه ظن بل كله بالنسبة لله يقي لذلك الصواب ان نحن أو الأقرب يعني ان نحن نعبر بالمعرفة لا بالعلم كما عبر الشيخ عليه رحمة الله فلذلك يقول معرفة الأحكام طيب المعرفة أضافة لماذا يا مشايخ أضافة ليه نعم أضافة لي الأحكام يبا القيد الثاني في التعريف هي الأحكام فمعرفة الأحكام يخرج يا مشايخ يخرج معرفة غير الأحكام كمعرفة الأخبار صح يعني مثلا أنت لما تجد في القرآن حديث عن الروم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في وضع سنين صح كده؟ كل هل ده يسمى حكم لا, لا يسمى حكم. أنت لما تعلم مثل هذه المسائل هذا لا يسمى فقه اصطلاحا كان يسمى فقه لغه لكن حيث لا يسمى فقه لأنه لا احكام فيه ما يتعلق معنا بالمعرفة والمتعلق بالأحكام بس أما إذا شيء ليس فيه احكام لا يسمى, يا لا يسمى, لا يسمى فقه على المعنى للصلاحي. لذلك الأخبار اللي تتعلق مثلاً بالحديث عن ذات الله ونحوي وأسمائه وصفاته ونحو ذلك ومثل هذه هذه لا تدخل معنى في مسناز المعنى لأن هذا المعنى متعلق بلي مشيخ بالأحكام أو الأخبار عن الأمم السابقة أو نحوها أو الأخبار عن خلق الإنسان وكيفية خلقه وإنشاءه ونحو ذلك أو خلق السماوات أو رفعه ونحو ذلك كل هذه الأخبار لا تدخل معنى فيها مشيخ لا تدخل معنى في في ما يتعلق بالأحكام يعني يعني. فتغير. نعم نعم يتدخل تدخل في المعنى اللغوي كمعنى فقه لأن كل دقة تسمى إيه تدخل بها لكن من حيث أنها لم تفيد حكما شرعيا لا تسمى معنى هنا في, في الفقه شرط الفقه أنه هو يكون إيه وفيد حكم يوا شيخ حكم. حكم يبقى معرفة أحكام مش معرفة أخبار أو من معرفة مسائل مجردة عن الأحكام شرطان هو يعرف إيه أحكام تمام طيب يبعيزا قوله معرفة الأحكام يخرج معرفة غير الأحكام كالأخبار ونحوها طيب من شيء. قتبر. يقول معرفة الأحكام لأي مشايخ الشرعي. طيب إلى مسألة ما هو الحكم؟ الحكم لغة بمعنى الفصل أو المن. حكم لغة بمعنى الفصل أو الإيه أو المن. فتقول مثلا القاضي يسمى حاكم لأنه يفصل بين الناس. و الحكم عند القاضي يسمى حكم لأنه إذا أعطى الحق لزيد منع منه عمر لما تحكم أن هذا لزايد بك أنك منعط منه عمر فلذلك يسمى فصل أو منع ومنه قول حسان ونحكم بالقوافي من هجانا نحكم يعني, يعني نمنع بالقوافي أن يهجون الهاج ونضرب حين تختلط الدماء يبكى أننا يقول إن الناس قسمين إما إن نحن نمنعهم بالسيف وإما أن نمنعهم بالقوات فمن كان من أهل الهجاء منعناه بقوافينا فيخاف إنه يهجن لكن لا, لا يهجن فيب منعناه لذا قال نحكم بالقوات والآخرين يحكموا بالسيف فمنعهم بالسيف ومنه قول الجرير أيضا أبني حنيفة أحكم سفهاءكم أي منعوا سفهاء طبعا لآخر أبيات يقول إني أخاف عليكم أن أغضب أبني حنيفة إني إن أهجكم أدع لا أدعو ليمامة تواري أرنبا لآخر ما قال يعني. طيب يبقى إذا الحكم عندك بما الفصل أو المن والحكم اصطلاحا إثبات شيء لشيء أو نفي عنه يبقى الحكم قد يكون بالإثبات وقد يكون بالنفي يبقى قلت زيد حاضر هذا حكم وإذا قلت زيد لم يحضر هذا حكم أيضا لأنك نفيت عنه الحضور إذا قلت الجو حار هذا حكم وإذا قلت الجو غير حار هذا أيضا حكم يبقى الحكم قد يكون بالنفي أو الإه أو السلب أو الإثبات يبقى إثبات شيء لشيء أو نفي عنه ده الحكم قال معرفة الأحكام الإيه؟ الشرعية عشان يخرج الأحكام غير, الإيه؟ غير الشرعية ولا يجرنا لمسألة أقسام الأحكام قد بالأحكام لا أقسام أول قسم أحكام عقلية وهي الأحكام المستفادة من العقل لا تدرك النسبة فيها بالعقل مثل ما تقول الواحد نصف الاثنين إزاي عرفنا الواحد نصف الاثنين أو نصف الاثنين لم ينزل بها شرع علميات في الكتاب أو السنة أن الواحد نصف الاثنين، ولكن عرفت عن طريق العقل. فالنسبة هنا تدرك عن طريق الإيه العقل. فهذا يسمى حكم عقلي. لأن النسبة فيه تدرك عن طريق عن طريق العقل. وهناك حكم حسي اللي بتدرك النسبة فيه عن طريق الحواس. وهو الحكم الذي تدرك النسبة فيه عن طريق الحواس؟ ايه حواس الانسان يا مشايخ؟ السلام والبصر البصر السمع والبصر ها والانف ها اللي الشم يعني والايه والتذوق والايه واللمس يبقى دي حواس الخمس فالاحكام المتلقاه عن طريق الحواس بتسمى احكام ايه يا مشايخ؟ حسيه فانت مثلا لما تقول الجو حار كيف حكمنا الجو حار عن طريق ما؟ الإحساس صح كده؟ لأن ده opposeك م تمام؟ طيب لما تقول النار حارقة إزاي حكمنا أن النار حارقة؟ لمس أما تقول النار مشتعلة إزاي حكمنا أن النار مشتعلة؟ عن طريق الرؤية في الاجئة، تمام؟ لما تقول الطعام يحترق مثلا وأنت مش Johann إزاي حكمت النائح بيحترق؟ <تصفيق> عن طريق ماذا؟ عن طريق الشم صح كده؟ تقول مثلا آآ آآ آآ آآ آآ الطعام اطعامه حل المساله اذا حكمت انه حل عن طريق التذوق تمام جيد وهكذا يبقى اذا هذه احكام تدرك عن طريق ماذا ماذا يا شيخ عن طريق الحس تمام فهذه احكام نسميها احكام ماذا احكام حسيه وهناك احكام تجريبية لا تدرك عن طريق عن طريق التجربه مثل مثلا ما تقول أن الليمون يعافي من البرد بإذن الله جل وعلا إذا عرفنا أن الليمون يعني يداوي البرد عن طريق التجربة الأدوية عامة كلها كيف عرفنا أن أي دواء من الأدوية يعافي من المرض الكلامي كيف عن طريق ماذا يا مشايخ عن طريق التجربة صح كده فده يسمى أحكام تجريبية اللي متلقاة عن طريق التجربة والاختبار هذه احكام تتلقى عن طريق التجربه والاختبار يبقى صار عندك كده حكم كده يا مشايخ ثلاثة. ثلاثه ولا اربعه <تصفيق> انظر كام الى الان <تصفيق> ثلاثه عقلي <تصفيق> وحسي وايه وتجريبي وانتقل القسم الرابع اللي هو الحكم اللي يا مشايخ الشرعي وهو الذي تدرك النسبه فيه عن طريق الشرع الكتاب السنه يبقى تدرك النسبة فيها عن طريق الشرع لا النسبة اللي هو شيء الاتصال بين شيء وشيء يعني يعني تدرك ان ده ايه حلال حرام نحو ذلك يعني نعم ليه الاتصال بين الشيئين يعني تمام فإحنا مثلا لما تقول الصلاة واجبة هل وجوب الصلاة متلقى عن طريق العقل ام عن طريق الحس ام عن طريق التجربة ولا منها اي شيء منها انما عن طريق ماذا الشرع. هذا الشرعي بأذا حكم شرعي أدركنا النسبة فيه ليوجوب الصلاة عن طريق ماذا يا مشاي عن طريق الشرع. تمام وهكذا فده يسمى حكم شرعي فلذلك يقول معرفة الأحكام الإيه؟ الشرعية يخرج معرفة الأحكام الإيه؟ غير الشرعي يبقى الطبيب لما ياتي مسا يقولني مش عارف ان الدواء الفلاني وده يدوي من المرض الفلاني هل هذا يسمى فقه لا يسمى لماذا لأن هذا معرفة حكم لكنه حكم غير غير شرعي تمام؟ أما يجي الرجل بتاع الأرصاد مثلا الجو يقول الجو مثلا غدا أو الجو مثلا حار ممطر أو نحو ذلك فهل هذا يسمى حكم, ش... حكم يسمى فقه لا يسمى فقه لماذا؟ لأنه حكم ادركه النسبة فيه عن طريق الحواس أو التجربة ولكنه ليس حكم شرعي هذا لا يسمى شرع تمام؟ لما آتي إنسان مثلا ويقول الكل أكبر من الجز تمام الكل أكبر من الجز هل هذا يسمى حكم شرعي لا يسمى لأن النص هنا لم طرق عن طريق الشرع لم يطرقه عن طريق الله الحكم الشرعي هو أو الفتح هو معرفة الحكم ليه مشايخ الشرعي فيخرج معرفة الحكم العقلي أو معرفة الحكم الحسي أو معرفة الحكم التجريبي أو غيره من الأشياء تمام أو الحكم العرفي لو تعرف عليه الناس هذا قسم من أقسام الحكم أيضا. وهو الحكم العرفي أي لازم تعرف عليه الناس وبعضهم يسمى الحكم الوضعي يعني نقول الحكم العرفي أو الوضعي مثل ما تقول الفاعل مرفوع فلم يأتي في الشريعة أن الفاعل مرفوع ولكن هذا من تواضع العرب أو من تعارفهم عليه فإذا يسمحون الحكم العرفي أو الوضعي وقد يكون الحكم العرفي يعني ما تعرف عليه الناس في زمن معين يعني. أيضاً الفقه ومعرفة الأحكام الشرعية قال العملية والعملية قيد يخرج معرفة الأحكام الشرعية غير اللي غير العملية الأحكام الشرعية بسمان عملية وعلمية العلمية اللي المتعلقة بالاعتقاد يعني الأحكام المتعلقة بالعقيدة فأحكام الاعتقاد أو العقيدة لا تدخل في معنى الفقه إصطلاحا وإن كانت تدخل في المعنى اللغوي لذلك يسمى كتب العقيدة الفقه الأكبر باعتبار هذا في الكتاب المنسوب لأبي حنيفة يعني وإن كان في النسبة إليه كلامي فشاهد إن الآن الأحكام الشرعية عندنا منها ما يتعلق بالعلم أو بالاعتقاد ومنها ما يتعلق بالعمل فاللي يتعلق بالعلم والاعتقاد أصطلح على تسميتي أو على دراساتي في كتب العقيدة فهذا لا يدخل معنى في كتب الفقه وأما الفقه استلاحا فهو متعلق بالأحكام العملية اللي متعلقة بعمل الإنسان تمام؟ يبقى اذا لو إن إنسان الآن اعتقد أن الله جل وعلا واحد هذا حكم صح كده وحكم شرعي لكن هل يسمى فقه على المعنى الاصطلاحي لا يسمى فقه وإن كان هذا طبعا فقه أكبر لكن هذا يسمى عقيدة اصطلاحا عندهم تمام؟ لكن لو إن إنسان اعتقد أن الصلاة واجبة هذا يسمى فقه ولا لا يسمى لأن الصلاة متعلقة بالعلم ولا بالعمل بالعمل لأنه لا يكفي أن يعلم أنه واجب بل لابد أن يعمل بذلك يصلي فمتعلقة بجوارحه لذلك يقول معرفة الأحكام الشرعية الإيه؟ العملية فالعملية قيد يخرج معرفة الأحكام الشرعية العلمية أو الاعتقادية فهذه لا تسمى فقه اصطلاحا وإنما تدرس في كتب العقيدة طيب قال معرفة الأحكام الشرعية العملية بإيه بأديلتها إبا يخرج المعرفة بغير يا مشايخ بغير دليل إيبا المعرفة بغير دليل لا تسمى يا مشايخ لا تسمى فقه المعرفة بغير دليل لا تسمى فقه يعني لو عرف أن الصلاة واجب. هذا لا يسمى فقه لو عرف أن واجبة. بغير دليل هذا لا يسمى فقر. واحد عرف يعني أن الوضوء واجب بغير دليل. لا يسمى فقه بغير دليل لا يسمى فقه عرف كيفية الصلاة بغير دليل لا يسمى فقه. لذلك المقلد لا يعد من الفقهاء المقلد لا يعد من الفقهاء لأن المقلد غيرت أنه بيعمل يا شيخ يعني رد يقول ما قاله غيره فهذا لا يسمى, إيه؟ لا يسمى فقه فشرط الفقه أن تكون المعرفة بأدلة وليس بكلام مجرد وطبعا الأدلة بقى بتفسداتها كمساة معنى القرآن والسنة ونحوها ونحو ذلك من الأدلة سفاة معنى فتبالك إبا لو جاء رجل عرف مسألة بمجرد يقول له إيه دليل مسألة وإيه الشيخ قال هل لازم يسمى فقه لا يسمى فقه نقول هذا لا يسمى لأن شرط المعرفة لا تسمى أن تكون بدليل من الأدلة المعتبرة شرعا الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها من الأدلة فيها التي قد نعتبرها أو قد لا نعتبرها أين؟ طيب على كل الأحوال يقول معرفة الأحكام الشرعية العملية ها بأدلةها الإيه التفصيلية طيب قول بأدلةها التفصيلية يخرج الأدلة الإجمالية لأن الأدلة قسمان أدلة تفصيلية وأدلة إجمالية الأدلة الإجمالية اللي بيسموها الدليل العام الكلي فمثلا لما تقول فليحذر الذين يخالفون عن أمر ان تصيبهم فتنه او عذاب اليم امر أم به هنا امر مضاف والهاء مضاف اليه صح كده يا طيب جاي يبقى ده يشمل كل امر لا هل هذا الدليل خاص بالصلاه ولا بالصيام ولا بالزكاه ولا بالحج خاص بايه ده عام بكل الامور يبقى ده دليل تفصيلي ولا دليل اجمالي دليل إجمالي لأنه لم يتعلق بمسألة محددة وإنما تعلق ب من المسائل بكل أمر صح فالدليل الإجمالي دا يدرس في أصول الفقه يبلّل المعرفة بالأدلة الإجمالية دي معرفة أصول الفقه وأما المعرفة بالأدلة التفصيلية دي معرفة ب معرفة الفقه يبقى الفرق بين الفقه والأصول أن الفقه يتعامل مع الأدلة التفصيلية والأصول يتعامل مع الأدلة اللي هي مشايخ الإجمالي طب قوله واقيموا الصلاة اقيموا الصلاة ده دليل متعلق بيه مشايخ بالزكاة ولا بالحج بالزكاة ولا بالحج بالصلاة تعلق لماذا بالصلاة طب هل يتعلق بشيء غير الصلاة لا لبدا ده إجمالي ولا تفصيلي تفصيلي جزئي يبقى ده تفصيلي او الجزئي ده يتعلق يناقش في الفقه ولا في اصول الفقه في الفقه يبقى الفرق بين الفقه والاصول ان الفقه يتعامل مع الادله التفصيليه والاصول يتعامل مع الادله الايه الاجماليه ليه لان الاصول بيحط لك قواعد اما الفقه بيتعامل مع فعل المكلف مش بيحط قواعد لا ده بياخد القواعد يطبقها على فعل المكلف فده الفارق طيب يبقى اذا صار والخلاصة الآن أن الفقر اصطلاحا هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها الإيه؟ التفصيلية فالخلاصه الان في التعريف باعتبار مفرديه ان كلمة اصول الفقه معناها ايه ادله او قواعد الفقه يبقى التعريف باعتبار مفرديه خلاصته ايه اصول الفقه يعني ادله او قواعد الايه الفقه لان احنا طبعا عرفنا اصول معنى ايه والفقه معنى ايه فخلاصه لما تجمع الاثنين مع بعض كانها عبارة عن ايه ان اصول الفقه يبقى معنى ايه معناها قواعد الفقه او ادله الفقه والفقه اللي هو إيه؟ اللي هو معرفة أحكام فعل المكلف بقى. يبقى إنك بتقول أدلة أو قواعد معرفة الأحكام المتعلقة بفعل المكلف فتنتبه لك يبقى أدلة أو قواعد معرفة أو فهم الأحكام المتعلقة بفعل من؟ بفعل المكلف فأنت نتبه له طيب التعريف الثاني للفقه لأصول الفقه اللي هو التعريف اللفغ بها قال أما الثاني باعتبار, كون باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد طيب ان كده معنا ما يبقى إذن يقول ده تعريف أصول الفقه هو تعريف اللقب بقى. تعريف اللقب يقول إيه علم يبحث عن إيه عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. إذا كانه عرف الفقه بالأشياء اللي بيبحث ااا الفقه أقصد بالأشياء اللي بيبحث فيه، فوصول الفقه بيبحث في كم شيء؟ ألا في ثلاثة أشياء؟ لذلك يقول علم يبحث عنه. عن عن عن ثلاث أشياء. وطبعا معروف ان المقصود بكلمة علم يعني ايه يعني يدلل عليها يعني كلمة العلم يعني مسائل يا مشايخ مسائل مسائل يدلل عليها يبقى كاني معنى البحث يعني هذه المساله انجبها ونحاول ان احنا ايه ندلل عليها يبحث يبحث عن ايه اول شيء ادله الفقه الاجمالي طبعا احنا عرفنا ادله الفقه التفصيلي الادله التفصيليه زي ما قلنا واقيموا الصلاه لكن الادله الاجماليه مثلا مثل قول فليحذر الذين يخالفون ايه عن أمر أن تصيبهم فتنه ويصيبهم عذاب الالم هذه الايه فقيم مش ينظر له لكن الاصول هينظر ينظر له الاصول هيعمل ايه هيقول اه الله امر هنا مفرد مضاف فيشمل كل امر للنبي ورتب العقاب على مخالفة الامر لانه يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم ايه عذاب الين فرتب العقاب على مخالفة ايه الامر فيدل على وجوب اتباع الأمر الامر فيخرج منها بقاعدة عما يقول ان الامر المجرد من القرين يفيد الوجوب الأمر المجرد من القرينة يفيد الوجوب من اين جبت دا؟ يقول لك من الاية انه عندك قد فليفظر الذين يخالفون عن, عن اي امر ان تصيبهم فتنة وعذاب الاليم فمعنى ذلك ان مخالفة اي امر يترتب عليها فتنة وعذاب الام فرتب العقوبة على ترك الامر فدل على وجوب اتباع الامر رتب العقوبة على ترك الامر دل على وجوب اتباع الايه الامر فدي ناخذ منا قاعدة ان الامر المجرد عن القرينة يفيد الا ده علم اصول فقه بحث كده في الدليل الاجمالي وخرج له قاعده اجماليه يعمل ايه بقى الفقيه الفقه ياخد القاعده دي يقول اقيم الصلاة ده دليل تفصيلي يقول اقيم الصلاة تدل على وجوب الصلاة لماذا؟ يقول اننا تعلمنا من اصول الفقه ان الامر المجرد عن القرينة يفيد الوجوب واقيموا هنا فعل امر مجرد عن القرينة فيفيد الوجوب بناء على القاعده الاصوليه خدت انت بالك كده يبقى الفرقه يعمل ايه خد القاعده اللي طلعها الاصولي يبقى الأصولي والفقيه جابه طب الاصول القاعدة كده من عند نفسه يعني وخلاص يعني بالهوى صباره ناس يقول لك انتوا جبتوا الاصول ده منين والقاعدة منين لهم لا بس احنا بدل ما نطول على الفقيه نقول له انت ابحث المسألة يعني بدل مثلا ما يجي الفقيه في كل مسألة ويقول تعال يا جماعه الامر المجرد عن وفي ودليل ذلك واحد اثنين ثلاثة 4 ويقعد يذكر للأدلة وبعدين يبدأ يدلل لو يعمل كل مسألة كتاب الفقه ما شاء الله لك تجيب لك صح كده؟ لكن لما هم يقسموها يبقى في علم بيرحث في ده وعلم يبحث في ده باحنا كده سهيلنا ليام الشيخ المسألة على الطلبة أو على الناس يبقى هنجد ان الأصول بحث وامات المسألة بحسا في ايه في الأدلة الكلية بقى قعد يجيب لي كذا دليل كل الغاية ما يخرج لبياز القاعدة العام أن الأمر المجرد عن القرينة يفيد يا مشايخ يفيد الوجوب وبعد كده الفقه أخذ هذه القاعدة اللي صارت من مسلمات الأصول ويطبقها على ايه؟ على قواعد الاستدلال عنده إبه إذا كلا العلمين يكمل بعضهما إيه؟ ؟ يكمل بعضهما إيه؟ بعضاً كلا العلمين يكمل بعضهما بعضاً وهكذا طيب إذن يقول علم يبحث عن أدلة الفقه الإيه؟ الإجمالية. طيب فلذلك إن احنا نجد إن وصل فقه يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية هيبدا بقى يبحث لنا عن حقيقة العام إيه هو اللفظ العام وهي هو اللفز الخاص صح كده؟ واللفظ العام هي حكم واللفظ الخاص إي حكمه صح كده؟ فيبحث في هذه المسألة مثلاً لما نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين حيث ابن مسعود فيقول فإنه إذا قالها شملت كل عبد صالح ما بين السماء والأرض الفقيه طبعاً هيتجي ذي تمره الدم منه ولا لم شفيت حكم متعلق بمكلم أو ممكن ينظر الله الفقيه نظرةً يقول لك أن هذا الحديث يدل على أنه في صلاته يجب عليه أن يقول كذا وكذا في تشهده واس. الرجل الأصولي بقى ياخد منها مسألة تانية خالص هيجي يقول لك لا تعال ده دي بتفيد عندي حكم تاني حكم ايه يقول لك الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يقول لعباده مضافه إلى الله والالف واللام اللي في الصالحين كمان موصوله البديع كلها من علامات ايه من علامات اللفظ العام يبقى كلمه عباد الله الصالحين تشمل, الصالح. تشمل كل عبد صالح صح كده طب ايه بقول لك يبقى اذا ده لفظ عام يقول اه واللفظ العام النبي قال ايه تشمل كل عبد صالح ما بين السماء والارض يبقى ياخد منها قاعدة أن العام يشمل جميع افراده بالتساوي خد بالك خد منها قاعده هنا. العام يشمل ايه جميع افراده بالتساوي جبتها انت جبتها من عندك لا والله هو اللي قال ايه فانها تشمل كل عبد صالح ما بين السماء والأرض يبقى اذا, إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يبقى معنى ذلك ان اللفظ العام يشمل ايه جميع افراده بالايه بالتساوي إلا لا إلا مسوسنا لا الا مسوسنا في جميع بالتساوي لما يجي دي مساله تاني. تمام جميع بالاي بالتساوي يجي دي خلاص معنى انه نطبق احكام الاستثناء دي الاستثناء والتخصيص ومش عارف يقول الكلام كيفيه الاستفاده لكن الان الادله الاجماليه لسه ما جلدناش على كيفيه الاستفاده ده انا بس انا بقول انا كده خدت دليل اجمال واستفدت منه قاعدة ايه؟ يبقى الاص... الادلة الاجمالية هتكلم عن العام ايه هو وحكمه والخاص ايه هو وحكمه والمطلق ايه هو, وحكمه والمقيد ايه هو وحكمه اتكلم في هذه الايه في هذه تمام يبقى اذا ده, ده دي عباره عن ايه عن ادله اجماليه لكن ما بتكلمش الامر عن كان في بال الاستفاده يبقى اذا دي دي علم البحث الاول اللي هو ما بحث ايه مشايخ ما بحث ايه آه معرفه ادله البحث في أدلة الفقه الاجماليه إن أنا انا ابحث عن أدلة الفقه الاجماليه فبدور بقى الادله القواعد العامه يبقى اجيب قواعد عامه الأصل بقاء مطلق على إطلاق تمام وللاصل ان هو بقاء العام على عموم مش عارف ابدا اجيب قواعد عامة تضع قواعد عامة بس طيب خلاص دي قاعده عامه الحاله يقول ايه وكيفيه الاستفاده من ايه يبحث بكيفيه الاستفاده من الايه من الادله الاجماليه بقى يبقى يبحث الاول عن الادله الاجماليه ثانيا يبحث عن ايه كيفيه الاستفاده بالادله الاجماليه اللي هي بقى هنسميها ايه بقى ان امتى العام يخص صح كده وايه هو اللفظ العام الباقي على عمومه والعامل يراد الخصوص والخاص الباقي على خصوص والخاص يراد العموم صح كده وحمل المطلق على المقيد وا امتى واحنا بنعمل الترجيح او نعمل النسخ او نعمل الجمع يبقى تطبيق القواعد يبقى كيفيه الاستفادة بقى يبقى كيفيه الاستفاده بهذه الايه الادله الاجماليه يبقى اذا لما استثني من دليل عام ده اسمه كافية الاستفادة تمام لكن الدليل العام لوحده ده اسمه دليل اجمال ده دليل اجمال طيب يبقى اذا كيفيه الاستفادة نتكلم بقى عن ايه عن تخصيص العام تقييد المطلق الجمع بين النصوص المتعارضه وما أشفى ذلك مثلا <تصفيق> يعني مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر فيما سقط السماء العشر طبعا قوله فيما سقط السماء العشر معي هنا عموما العموم الأول في كل ما من السماء فيشمل الحبوب ويشمل غيرها يشمل كل شيء يعني مقتضى هذا الدليل العام ان القطن في زكاة والكتام في زكاة والبقوليات في زكاة والقمح ونحو في زكاة والطمر ونحو في زكاة والفواكه ونحوها في زكاة لان كل ده ديوسقى من الماء السماء صح كده؟ وطبعا ليس هناك قدر محدد ده العلوم الثاني يعني فش قدر محدد يعني سواء لو خرج مثلا كيلو واحد في العشر خرج اطنان في العشر لانه لم يحدد القيمة معينة كل ما سقي من السماء في العش فيشمل عموم كل خارج من الأرض وكل مقدار خرج يبقى العموم في في الخارج وفي المقدار في الاثنين فهذا الحديث يأتي حديث آخر معنى يعارضه يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدق ليس فيما دون خمسة أوسق صدق الوسق اللي هو الحمل يعني ليس فيما دون خمسة أوسق أو أحمال صدق فطبعا لما تجد الحديثين دولت لما انت تيجي بقى كراجل بتتعامل بقى تستفيد من ادله الاصول عندك لفظ عام اللي هو سقط السمال الرمش وعندك هذا اللفظ الاقل ليس فيما دون خمسه اوسق او عدد اللفظ عام فتعارض عامين تعمل انت, انت بقى تجمع ما بينهم فتقول اه ان احدهما يخصص هي مشايخ يخصص الاخر يبقى معنى يبقى لو حملنا الحديث الأول على الثاني فنقول أنه ليس هناك زكاء ما لم يصل الى خمسه اوسق يبقى لو كان اقل من خمسه اوسق ليس فيه ليس فيه صدق إيبه لو خرج وصق اثنين ثلاثة أربعة ليس فيه زكاة لو خرج خمسة فيهم الزكاة تمام وطبعا لما يقول خمسة أوصق إيبه هذا يدل على شيء يوسق يعني يوزن ويكال إيبه الشيء الذي لا لا يكال بالأوساق هذا لا يدخل فيه إيبه الأطن نحوه ليس فيه زكاة لأنه لا يكال بالأوزان أو بالأوساق ونحوه في إيبه هذا الحديث يعني إيه يعني قصص الحديث الآخر وجمعنا فيما بينهما وهكذا أو مثلا لما يات عندك مثلاً بالفقه يقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه لا ينجس شيء فضل أفعال الماء طهور لا ينجس شيء فضل أصل ويات حديث آخر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل إليه الخبز إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل يا مشيخ لم يحمل الخبز فمفهوم هذا الحديث ان الماء لا أقل من قلتين يحمل إليه يحمل الخبز فنقول آ بس هذا المفهوم معارض بمنطوق أن الماء طاهر لا ي لا ينجدس شيء يبقى إذا في هذه الحالة المفهوم غير معطبر لأن المفهوم هنا يصدق يصدق بحالة واحدة بس والحالة الثانية لا يصدق يصدقه يعني مفهوم الموافقة يعتبر ومفهوم المخالفة لا يو الله يعتبر يبي إذا الأصل أن الماء طاهر لا ينجدس شيء إلا إذا تغير بالجدس بالإجماع وبدأ جامع بين الدليلين نعم هيجي هييجي تفصيلا هيجي تفصيلا وراجع وعندنا هو حرج يعني لكن والآن إذا عرض بالمنطق فالمنطق مقدم يبقى إن تقدم منطوق على مفهوم لا شك إن ده من إيه من كيفية الاستفادة من أوجه الترجيح والجرم صح يا مشيخ يبقى إذا إحنا الآن دي بنسميها كيفية الاستفادة كيفية الاستفادة يبقى مع يبقى الأصول الفقه هنعرف منه أول حاجة إن إزاي أعرف الأدلة الإجمالية أخذ قواعد ثاني حاجة أستفيد بهذه يا مشيخ بهذه القواعد يباع معرفة أدي... علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية والثاني كيفية الاستفادة ايه منها الثالث يقول وعن حال ايه المستفيد وعن حال ايه المستفيد حال المستفيد من اللي هو يستفيد من هذه الأدلة من هو المستفيد يا ما شايخ المكلف اللي هو اللي لا مش المكلف المجتهد المكلف. فرق بين المكلف والمجتهد المكلف الفقه بينظر ايه لأحكام أفعاله لكن ال ال اللي هيستنبت الأحكام هنا في وصول الفقه ده مجتهد مش مجرد مكلف عادي لذلك أنا أتكلم عن المجتهد وعن المقلد وعن الاجتهاد والتقليد والاتباع وأحكام كل والشروط اللي يجب توفرها في المجتهد وإيه الأشياء اللي يصح التقليد فيها وإيه الأشياء لا يصح راح وذلك يبدا يبقى إذا صار يبحث يبقى كان علم أصول الفقه يبحث في ثلاث مسائل ده منسميه موضوع البحث وفي الحقيقة لما عرف أصول الفقه كانوا عرفه بموضوع بحثه فموضوع البحث الأصول الفقه اللي هو ثلاثة أشياء الأدلة الإجمالية كيفية الاستفادة من الأدلة الإجمالية حال, الإيه, حال المستفيد اللي هو المجتهد والإيه وضد الاجتاد اللي هو التقليد ونحو ذلك يقول الشيخ عليه رحمة الله المراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة مثل قولهم الأمر الوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوز ورحو ذلك فخرج جبيل أدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة يعني الأدلة التفصيلية لا نذكرها إلا على سبيل المثال بس للقاعدة والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك فإنه بادراكي يستفيد من أدلة الفقه أحكامها والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد وسمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفس الأحكام من أدلة لبلوغه مرتبة الاجتهاد فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه آه إلى آخر طيب يقول فائدة أصول الفقه إيه الفائدة بقى من أصول الفقه يقول إن أصول الفقه هي علم جليل القادر بالغ الأهمية غزير الفائدة فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة يبقى فائدة أصول الفقه يا ما شايف الإنسان هيكون عنده قدرة على استخراج الأدلة الفقه، أدلة. استقراج الأحكام الشرعية من الأدلة بطريقة سريمة ببقى يا رجل بيستخرج الأحكام بقواعد فما يتنقتش لأن احنا اللي بنعاني منه إن في كتير جدا من الناس بيجيب الدليل وخلاص لكن ماعرفش كافية الاستفادة من الدليل لذلك أهم من الدليل معرفة كافية الاستفادة من الدليل والجمع بين الأدلة المتعارضة لذلك من الطرق الفاطئة في تدريس الفقه إن أعطي لك القول الراجل بدليله فقط لأن هذا يخرجك مقلب لا يخرجك فقيه أما عشان تخرج فقه فمحتاج انك تعرف كيف وصلت للقول الراجح يبقى محتاج أعرف القول وفي نفس الأشياء ضد هذا القول على الأقوال المخالفة وأدلة كل ثم أصل إلى كافية الاستفادة والترجيح في النهاية يبقى أنا كده بخرج بقواعد لذلك أفضل دراسة الفقه هي الدراسة التقعيدية هي مبنية على قواعد الأصول لأنني إذا دخلت إلى الفقه دراسة مبنية على قواعد الأصول ساعتها هيكون هكون رجل بتعامل بقاعدة وبأصل منضبط فلن تتناقض أقوالي واستطيع إن أنا أصل إلى المسائل الجديدة حتى التي لم تعرض علي لأن أنا لو حفظت عشر مسائل وجت لي رقم 11 مش عارف فلأننا حافظ لكن لو معايا قاعدة لو جت لي مليون مسألة هذرة طبقة على القاعدة فلذلك اهتم بالتطبيق لا بمجرد الحفظ للمسائل دون دون قاعدة ففإذا وصول الفقه إن الإنسان يعني ينما عنده ملكة او قدرة يستطيع بها استخراج الاحكام الشرعية من أدلة على اسس سليمة يقول اول من, جمع من جمعه كفن مستقل الامام الشافعي محمد بن ادريس رحمه الله تعالى ثم تبعه العلماء في ذلك فالفوا فيه التاليف المتنوعة ما بين منصور ومنظوم ومختصر ومبسوط حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزة قدوا بالكواب إن أي علم من العلوم بيمر بمراحل في الدراسة. أول مرحلة أول مرحلة خالص اللي هي المرحلة اللي بيكون موجود فيها في الصدور بيكون موجود فيها عند الإيه في الصدور. وفي الغالب بتكون في عهد النبي وفي عهد الصحاب. يعني بتلاقيهم إن هم إيه لما بيتكلم بيتكلم بإيه بمسائل اللي تبقى موجودة عندهم في الإيه في صدورهم دون أن يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لما بيذكر لك مثلا فيقول فإنها تشمل يعني إيه. كل عبد صالح ما بين السماء والأرض ده عبارة, عبارة عن قاعدة أن العام, يا إيه العام يا إيه يشمل أفراده بالتساوي لكن لم يكن أذكر لك القاعدة بإذن القاعدة موجودة والعلم ده موجود بس موجود في الصدور فكان ده موجود عند الصحابة يعني لما كان بيجي استنبت حكمه أو يتكلم مع حكمه كان ده موجود إيه عنده فيتكلم عن مسائل كثيرة جدا متعلقة بالبلاغة أو باللغة أو بنحوها فتجد كل هذه المسائل دائما متداخلة مع بعضها فتلاقي مثلا سيجي يتكلم في آية فكلمك في النحويات بتاعتها والبلاغيات بتاعتها ومش عارف ما يتعلق بكذا بالكزاوسان بتتلاقي كله مع بعض موجود فين في صدره لم يكن يحتاج إلى هذه المرحلة إن هو يعمل إيه إن هو يبدأ يضع هذا العلم في البر المرحلة الأولى في الدراسة اللي هي مرحلة الموجودة فين في الصدور اللي هي مرحلة ضبط الصدر المرحلة الثانية في الدراسة لأي علم اللي هي مرحلة الدراسة المتداخلة إن كانت العلوم كلها مع بعض ما كانش في تمييز يعني بتلاقي مثلاً الفقيه هو بيستدل بيتكلم على مسألة إيه وكذا فتلاقيهم انهم كانوا بيتكلموا على بعض المسائل الاصولية كان يذكرها كبعض مسائل مجردة وان كان لم يكونوا يعني يميزوها لوحدها لكن لازم كنت بتلاقي مثلا امام مالك او امام حنيفة او غيره لما كان بيستدل كان بيستدل بناء على قاعدة معينة بيتعامل به وكان يدلل على هذه القاعدة لكن لم يكن يفرطها بالتصنيف يبيزن المرحلة الأولى موجود في الصدور، المرحلة الثانية موجود مع غيره من العلوم، يعني تلاهي مثلا مسائل أصولية تلاهي في التفسير وتلاهي في الفقه وتلاهي في غيرها لا متداخلة مع بعض مع بعض. المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الإيه الت المستقل أو الإفراط بالإيه بال بالتصنيف يعني إنه يبدأ بقى يصنف كعلم الواحد وبدأ يبدأ يظهر كعلم الواحد مستقل. أول بقى كتاب مستقل وصلنا في هذا الباب اللي هو كتاب رسالة بع الشافعية عليه رحمة الله. وده اصلا كان يعني اللي كانت رسالة ارسلها لشيخي كان عبد الرحمن بن مهدي كان طلب منه ان هو يكتب له آآ يعني آآ رساله ويكتب فيها بعض اللي هي القواعد اللي هو بيستعملها في الاستنباط والاستدلال وراح بذلك فلذلك هو كان كتب عبارة عن رسالة يعني كانت جواب اصلا يعني يعني كنت عبارة عن رسالة يوسيلها لشيخي فيها بعض المسائل اللي هي متعلقة بالاستنباط والاستبلال ونحوها فلذلك هو الكتاب لم يكن جامع يعني لم يجمع مسائل وخصول فقه وإن كان يعني جمل كثيرة جدا منها ويعني كانت في الحقيقة من المسائل اللي هي الرائعة الراقية وكان يدلل عليها تدليل راقي رائع جدا يعتمد على الكتاب والسنة بالأسر وصار ينتقل إليه فدي كانت المرحلة وبعدين تتابع الناس على التصنيف إلى أن وصل يعني في الحقيقة بعد ذلك إلينا يعني. الشعب يقول إن أول من صنف في الفقه يقول إنه زيد بن علي لكن في الحقيقة يعني لم يصل لنا مصنف مستقل باسمه فالعبرة بما وصل لنا وقيل غير ذلك لكن في الحقيقة هذا أول ما وصلنا كمصنف مستقل في أصول الفقه كان كلام شك بعد ذلك لما صار وصول الفقه يتطور صار ينقسم التصنيف فيه إلى سلاسل. الطريقة الأولى اللي هي أسطوع على تسميتها طريقة الشفعية أو طريقة المتكلمين. على اعتبار أن أكثر من صنف فيها أو هي بدأت ممكن علماء شافعية ويجد يوجد غيرهم من صنف على هذه الطريقة يعني من علماء الحنابلة وغيرهم يعني. اللي هي طريقة المتكلمين. اللي هي طريق هذه طريقة الشافعية طريقة المتكلمين تعتمد على إيه؟ على وضع القاعدة. أو على استنباط القاعدة والتدليل عليها يعني ذكر القاعدة والتدليل عليها بغض النظر عن التطبيق يعني رب احط لك قواعد مجرده ملوش دعوه بقى ايه بالتطبيق بتاعها تطبق صح تطبق غلط ملوش دعوه فبحط لك قاعده وخلاص وطبعا هما يعني نحوا إلى طريقة المتكلمين أكثر يعني كانوا بيثبتوا هذا العلم أغلبه وده اللي دفع البعض إن هو يعني ينكر على علم وصول فقه ونحوا اللي جبتوا الكلام ده درنين ونحوا ذلك لأن يعني بعد الشافعي يعني كثير جدا مما نقلب في نحى ملحى المتكلمين صار يدلل بطريقة عقلية كلامية أو طريقة منطقية صارت يعني صعبة جدا يعني بطريقة يعني مملة ثم يعني طريقة الشفعية عبارة عن إيه؟ عن وضع القاعدة والتدليل عليها بغض النظر عن مسألة التطبيق لذلك لا يذكر لك مسألة تطبيقية علينا ليس لعب التطبيق هو يذكر لك بس القاعدة ودليلها وخلاص وهذا ممكن تلاقي مثالة مثلا كتاب روضة الناظر بتاع ابن قدامة اللي هو نهاية بتاع وشرحه اللي هو البيضاء والإسناو أمثال هذه الكتب يعني. وايضا المستصفى للغزالة وصول البزدو نح... لا البزدو حنفي. ونحوها يعني الطريقة الثانية في التصنيف اللي هي طريقة الحنفيه أو الاحناف يعني وطبعا مش شرط اللي يصنف على ذات الطريق من الأحناف ممكن يكون من غير الأحناف بس المهم إن هو صار على ذات الطريق. فطريقة الأحناف بتعتمد على إيه؟ على استنباط القاعدة من الفروع الفقهي. بطريقة الشفيعية استنباط القاعدة من الأدلة الكلية. طريقة الأحناف بالعكس يستنبط القاعدة منين؟ من الفروع الفقهي. فلذلك تجد كتاب الأصول الحنفي مليء بالفروع الفقهي. فعشان كده القاعده عند الاحناف بنت الفرع وعند الشافعيه ام الفرع حاكمه عليه وطبعا كل على هذه الطريقه تجد مثلا اصول بتاع ابن والدبوسي وامثالها يعني من كتب الاحناف ابن نجيم وره كل طريقة لها ميزة طريقة الشافعية افضل في التقعيد لانها تدي لك قاعدة دقيقة وطريقة الاحناف افضل في التطبيق طريقة الاحناف افضل في التطبيق لانها تعمل ايه بتربطك بالقاعده مبا... بتربطك بالقاعدة مباشرة فطبعاً دي أفضل في التطبيق لكن التقعيد بتاعها ضيف عشكية بتلاقي إن في بعض الأحيان بتلاقي القاعد بتاعتهم مش دقيقة وبعضهم يرجع يغير فيها لأن الفراء بتتفاوت لكن طريقة الشفعية أضغط من حيث التقعيد يبقى إن طريقة كل طريقة لها ميزة ميزة طريقة الشفعية التقعيد وطريقة الأحناف ميزتها التطبيق فنشأ مذهب ثالث بقى وطريقة ثالثة بالتصريف عند المتأخرين اللي هي طريقة الجمع بين الطريقتين اللي هي الطريق الجامع بين طريقتي الأحناف والإيه والشفعية أو الشفيعية والأحناف. أعتباراً الشفيعية أسبق في الزبورية. ودل عليها أغلب كتب الفقه عند المتأخرين. إنه يعطي يستدل على القاعدة بالأدلة كلية ويطبق القاعدة او يطبق على أو يفرّ على القاعدة في روح الفقه. يستدل على القاعدة بالأدلة الكلية. ويفرع عليها فرحة فكيد يبقى كأنه جمع بين الطريقتين بين دقي بحيث يكون قريب من التطبيق وقريب من التقيد وهذه الطريقة هي الأضبط في الدراسة عندي يعني والأضبط يعني وهذه الطريقة اللي احنا بنسير عليها في تدريسنا فأنت أطلع هذي هذه الطريقة في الغالب في التدريس في الأصول يعني, يعني انت هتلاحظ في الغالب وانت بتدرس الأصول إن كتب الأصول بتنقسم لهذه هذه الطرق الثلاث إما ط كتاب بينحو منحى مجرد بس التقعيد وكتاب تاني بينحى منحى الاستنباط من الفرور الفقهية والتطبيق وهي الكتاب الثالث اللي يجمع بين الطريقتين ودي عليها اغلب المتأخرين واغلب رسالات الدكتوراه اللي عند المتأخرين ونحوها يعني. وطبعا لا شك ان كما ذكرنا ان كل علم بينشأ صغير حتى يصير ايه يصير مكتمل وطبعا الكتاب اللي معنا اللي هو الاصول من علم الاصول الان يعني هو الشيخ يعني برضو جمع بين الطريقتين إن هو يقاعد وايه ويطبق يعني وقواعد ويطبق واحنا نسير على هذه وإن كان طبعا الشيخ جعل الكتاب كما قلنا مختصر فترك بعض المسائل واحنا نحاول نحن نأتي بها ولكن بغير توسع في هذه المرحلة على ان يكون في ان شاء الله مرحلة تانية تكون أعلى واضبط بإذن الله جل جلاله. طيب المهم اللي بحنا كده خلاصة اللي احنا طلعنا فيها النهاردة ان احنا عرفنا الآن تعريف الفقه باعتبار مفردين وباعتبار ايه وباعتبار التعريف اللقبي وعرفنا شرح كل وتفصيل الكلام فيه باذن الله نكتفي على هذا القدر في اصول وننتقل الى غيره